Świetnie, że w tym momencie, gdybym nie był w stanie w w يرد بنان بنا. هرمت الزهر الذي آيت الفنا. وقت الأهرام فيما بيننا للظروف الزهر وقفني أنا في إفاهي و وجهاتي للبلاد لا أميل ولا مل لا, لا أليم اي نجم في السماء يقطع لك وطن الحر بثمن لا والفتى الحر بابقه ملك لا عدا يا ارض مصر في شعار اننا دون حماك اجمعين Fia wi forsydek, w tym roku w لا اضع الاوطان الا اولا جانب الايسر قلبه الفؤاد